وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا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 وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَمَا تَبَدَّتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَ آلَ مَخْزُومٍ إِلَى جِذْعِ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 سيقوم وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كثروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا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 واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع وَلَا يبصر وَلَا يغني عنك شيئا يا أَبَتِ إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا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 نك وهجرني مليا قال اراغب ان تنعن الهتي يا ابراهيم لا ان لم تنته لارجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفيا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 من رحمتنا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدق عليا واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا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 فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب واامن وعمل صالحا فاولائك يدخلون الجنه فاولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا جََّاتِ عدَن للَّ وَعددَب الرَحمَ عِبادَمُ بالِالغيبَ إن م كانَانَ وَعددُهُ مَتّ لا يَسمَرونَ فيِيهَا لَغوًا إللاا سَلَ وَلَهُم رزقُهُم فيِيهَا بُكرَةَ وَعَشِيي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 حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأطعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مَرَددا افَرَأَيْتَ الَّذِي كَثُرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَمْ يَلِدْ اطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنُرْفُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا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 يَوْومَ نَحْشرُ الْ المُتَّقين إلى الرَّحمان وَفدَا وَنَنسُوقُ المُجرمينَ إلى جَهَنَّ م وِْدال لا يَيمْكُ الشَّثاعةَ إِللاا لاتَّخَذَعندَب الرَّحم أَهْدَا وَقال التَّخَذَ وَقال التخَذَر الرَّحم وَلَدَا لقد جُِم شيءَيئًا إذا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 لقد احصاهم وعدهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإن ما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين يُبَشِّرُ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرُ بِهِ قَوْمًا لَّدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ ركزا